بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو نقدم لكم مدنوالي وصحبي ومن تبعهم بالثالث إلى يوم الدين وبعد قال ابن قدامى رحمه الله وتعالى باب السبق فتعلمون أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ظروة سلام هذا الدين وأن المجاهد في حاجة إلى ما يستعين به على النيز من العدو ومن أهم ذلك أن ينال العدو بالطعم والطعم كلما كان من بعد كان افضل بالنسبه للطاعن المجاهد الطاعن من بعد يحتاج تدريب على الرمي حتى تدريب على الرمي كذلك المجاهد يحتاج الى كرب وفر لكر على العدو و يفر منه لمصلحه القتال الكر والفر يحتاج انه يكون فيه دواب مدربه وهو قد الرب عليها ايضا كنت مدربا على الكر والفر وهو تدرب ايضا على ركوب الخيل فشرع الاسلام في المسابقه والمراهنه على الالات التي تحقق هذا المقصود مقصود الاصابه في العدو ومقصود الكر والفر الذي يحتاج اليه في القتال آآ دافع الشغف مهم جدا حتى في هذا العصر الذي تعطل فيه الجهاد كثيرا لكن يبقى مهم من جهه انه علم ينبغي انه يحيى بين الناس ومن جهه وضع المراهنات على غير ما ورد في الشرع تذكرون الترويج السلعي اللي كنا تكلمنا عنه والمسابقات التجاريه هذه منتشره جدا الان احيانا تكون مسابقه مثلا صحيفه او مجله سننزل سؤال هل تعرفين جزء يقطع يقص يسموه الخبن واشترط على المتسابق انه يقدم الكوبون انت مش هتقدم الكوبون الا ما تكون اشتريت جديده او اشتريت المجله احد رؤساء التحرير كانوا بيطبعوا المجله من مجلات او جديده 40000 نسخه و 39000 بيرجعوا اما له فكره المسابقات دي فبدؤوا يطبعوا 200000 وما يرجعش حاجه بل اللي بيشتريها اللي بيشتريها عشان يقرأ او اللي بيشتريها عشان المسابقات ده نوع من المسابقات موجود أحياناً يوجد نوع المسابقات على طريق الاتصال على هاتف بسعر أضعاف أضعاف التكلفة الحقيقية بيكون في أرقام خاصة ممكن الدقيقة تصل خمسة جنيه وعشر جنيه اثنين جنيه ثلاثة جنيه زي في الأصل مثلاً خمسة عشرين كرش وقال لك اتصل عشان تتشال عشان تتجون دور وتفوز يبقى لك هذا ايضا من المسابقات الموجوده الان غير بقيه المسابقات الموجوده في الترويج السلعي وغيره، سباق كره القدم كاس والدوري مصارعه هذه اشياء كثيره موجوده ينبغي طالب العلم ان يعرف الاحكام المتعلقه بها، اليوم هنتكلم فقط على ما ذكر رب النقدم او في المجلس القادم ان شاء الله تعالى سنحرق ان احنا نعرض عليكم نستعرض معا احكام المسابقات المعاصره شيئا من التفصيل شده الحاجه الى ذلك يقر رحمه الله تعالى وتجوز المسابقه بغير جعل في الاشياء كلها هذا اجماع اجمع اهل العلم على انه تجوز المسابقه بغير جعل في الاشياء كلها بشرطين أو بشرط واحد مجمل ألا تلهي هذه المسابقات عن واجب ولا توقع في محرم يبقى المسابقات بغير جعل يعني بغير رهان بغير فلوس تنبفع من أي طرف لا الطرفين ولا طرف ولا خارجين لا يوجد حد يدفع حد بغير جعلين جائز إجماعا بشرطين ألا تلهي عن واجب ولا توقع فيه محرم وبالتالي أن تكون هي في ذاتها جائدة تكون هي في ذاتها جائدة طيب قال ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي ما نقول لنا ألا تلهي عن واجب ولا توقف محرم فلو جعلت في الشرط فلو جعلت في الشرط خلاص مع ملاحظة ان هي في اصلها تكون مباحة يعني مثلا لو قائل قائل ان الاصل ان المسابقة في الجري مثلا مباحة على الاقدام هذا الاصل كان في الصحابة من هو شديد العجو وكان يسبق ربما يدرك الكيل في جريه لو قلنا ان الاصل اباحه فعملوا مثلا ما يسمى بالمراهن اللي بوزان على 40 كيلو خلوه مختلط بجنب النساء او راس مكشوفه خلو الجدي مثلا في وقت صلاه الصلوات واضح سننتقل الى ان هذا الاجماع المنصوص عليه او المنقول بشرط ان تكون هذه مسابقه وكان في محرمه تلهى عن واجب وان تكون هي في الاصل مباح طيب يعني مثلا يخلوا مسابقات في الغناء عشان يكتشفوا مثلا ابرز واحد في الغناء او في التمثيل او في الرقص مشتركين دي مثلا ونحول من البرامج هذه يبقى هل ها الاصل هو مباح يعني فرضنا ان هم هيخلوها فقط مسابقات النساء لا يراها الا النساء ما هيش غلط عشان نشوف احسن مغني مباح لا هي مباح ده باين تكون مباحه ولا توقع في محرم ولا تنهى عن واجب تكون خاليه من الجعس خاليه من المال الذي هو بيسموه الان اتهان او المراهنه هذه القيود تجعلها جائزة اجماعا طيب قال وَلَا تَجُوزُ بِجُعْلٍ إِلَّا فِي الْخَيْلِ وَالْإِبْلِ وَالْرَمْلِ الجعل اللي هو الرهان كما قلنا لا تجوز بجعل عن الرهان إلا في الخيل والإبل والرمس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق السبق اللي هو الجعل السبق اللي هو المال السبق اللي هو الجائزة بصرف النظر عن نوعها لا تبقى الا في نصل او خف او حافر النصل سهام رمح الخف الجمل الحافر اللي هي الخيول آل قالوا العلم قاس على هذه الثلاثه ما في معناها من الالات الحديثه من الآلات الحديثة التي يحتاج إليها في القتال فالآن فيه دبابات فيه مركبات في الجيش الرماية التي توقف الآن على السهام فيه الرمي بالقنابل والصواريخ والرصاص فبقى لك فقاس عليها ما فيه معناها مما هو موجود الآن اذن ذكر تماما يجوز فيه المساواقه بجعل صرع على ذلك فقال فان كان الجعل من غير المستر بقين جد وهو للسابق منهما اثنين الان هيدخلوا سبع او اكثر فواحد قال اللي هيسبك له كذا وكذا جائز ولا المتعهد بهذه الجائزه جائز وان كان ولو جعلها جائزه للجميع لكن مرتبه على قدر درجاتهم لحرج فالقل الاول له كذا والثاني له كذا والثالث له كذا جائز لانه قال هو هو هو للسابق منهما ليس معناه ان ما لا يث من لا يثق ليس له ذلك لا فلو رتبها قال الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا جاء قال وان كان من احدهما طبعا الكلام هذا على من في السبق ل على الخيل او الابل او الرمال قال وان كان من احدهما فسبق المخرج او جاء معا احرز سبقه احرز سبقه ولا شيء له سواه وان سبق الاخر اخذه يعني يقول يجوز ان يكون المسابق السبق جائزه عوض من احد المتسابقين انت سبقت واحد على خير قلت له تعال هذه ال1000 جنيه مني انت سبقت فهي لك طيب لو انت سبقت خلاص تاخد الجائزه بتاعتك اصلا ثاني ليس لا شيء لو وصلت سوا بتاخد ايمن انت سبقك ولا شيء من الاخر انت سبقك بياخد الجايز هذا ايضا جائز بلا اشكاس ذكر سوره ثانيه وان اخرج جميعا ده خلاص كل واحد يدفع 1000 واللي يسبق ياخد ال 2000 واللي يخسر ملوش حاجه المشهور الان بيننا اللي اسمه الرهان يعني. الرهان بيكون من طرفين من الاهل يكون كله دافع احنا بنتكلم على الابل والخيل والر... والرمال الجوع اللي في غير ذلك لا يجوز شرط ثاني التنبيه لكن الاصل ان الجوع في غير ذلك لا يجوز لكن احنا بنتكلم فين يجوز فيه الجوع فالان طيب ان اخرج جميعا قال وان اخرج جميعا لم يجد الا ان يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيرهما او رميه رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرتين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين فقد أمن أن يسبق فهو قمار اللي ذكر ابن قدامة هنا في الماثن هو رأي الجمهور صوره التاج انت دفعت 1000 هو دفع 1000 فاستفسرتم قال حرام قبل ما تبداوا المسابقه فقالوا الحل الحل ان تدخلوا واحد ثالث معاكم بشرط ان تكون منافسه حقيقيه فان يكون فارس يكافئ افرسكم او بعير كافئ ابعرتكم بحيث لا يدرى من سيكون اما لو دخلت واحد ثالث بعير هزيل او فرس هزيل فلا يجوز جمهور التدلل بهذا الحديث وهو في سنن ابي داود والصواب من اقوال اهل العلم ان هذا الحديث ضعيف مرفوعا فالظاهر انه موقوف على سعيد بن المسيب تابعي المشهور الشيخ الاسلام تهمي رحمه الله وابن القيم يختاران الراي الاخر وان العوض ان كان من الطرفين الثلاث الماذون بها شرعا فهو جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سرقا الا في فصل او نصل او حال ويذكر من القيم بل يذكر شيخ الاسلام ها يقول انه يجوز ان يخرج الطرفان جعلا ولا يشترط محلم اه ليس الطرف الثاني يختار شيخ الاسلام لا الطرف الثاني فطلعت 1000 ثاني طلع 1000 زائد بلا شرط المحلل واضح ولا مش واضح هذا يختلفوا في الاسلام ويقر رحمه الله ما علمت بين الصحابه خلافا في عدم اشتراط المحلل ويستغرب بعض اهل العلم ان اول من قال باشتراط المحلل هو سعيد بن المسيب ذكر ذلك ابن القيم ثم تدعه الناس على ذلك المساله فيها بحث طويل الشيخ ابن باب رحمه الله في شرح بلوغ المرام قالوا في المساله بحث سنبحثها ونناظرها ان شاء الله تعالى لما وصل لشرح هذا الحديث في البلوغ شرح حديث من ادخل فرسا بين فرسين ذكر الانخلاف ولم يحكم ولم يختار شيئا رغم عنايته باختيارات شيخ الاسلام من القيم له كتاب اسمه الفروسيه انصحكم به ففصل في هذه المسابقه تفصيل طويل فكلم عن ما يجوز وما لا يجوز في كتاب الله مشهور اسمه الفروسية مطبوعة كذا من تعرضت الكلاف اشتراط المحلي وان الجمهور على اشتراطه ودليلهم حديث ابو هراري عكسان ابو داود وعرفت ان الصواب من اقوى الاهل العلم ان الحديث موقوف على سعيد وان سعيد تبعه على هذا القول جماهية اهل العلم <تصفيق> فإن تبقاهما يعني المحلل المحلل, المحلل داخل من غير ما يدفع حاجه المحلل داخل من غير ما يدفع حاجه بالشروط التي سمعتها فإن تبقاهما احرز سبقيهما احرز سبقيهما اخذ 2000 وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه يعني دخلتهم 2000 اللي يفوز من الثلاثه هياخد ايه ال 2000 احنا قلنا الجوائز تغير 3 لو في واحده من الثلاث هنعمل ايه بقى هنقول مثلا اللي اللي يفوز اللي, اللي, اللي يخسر يغدينا مثلا او يدفع اجره الخيول طيب هاي الان اجره الخيول هل هذه تعد سباق أخذه أحد منهم ولا هي غرم دفعه واحد من الثلاثة احنا قلنا حتى لو واحد أخرج سبقا فهو جائز فكونوا يدفع الأجرى ما في إشكال في الجوة أوضح ما دامك في هذه الثلاثة هو أصلا لو أخرج سبقا قال لكل واحد خمسة ألاف جائز فما بالك منه يدفع الأجرى جائز بلا إشكال واضح الان طيب قال ولا بد من تحديد المسافه وديان الغايه وقدر الاصابه ووصفتها وعدد الريشقي وانما تكون المسابقه في الرمي على الاصابه لا على البعد المسافه في الخلوه الابديه والاصابه وما يتعلق بها في الرمش النبي صلى لم ثبت عنه انه سابق بين الخيول في زمنه وكان يجعل امدا مختلفا حسب اختلاف نوع الخيول فالخيل المدمره او الخيل القرح كان يجعل لها غايه ابعد من الخيل غير المدمره او الخيل الحديثه الخيل المدمره تضمر معروف عند اصحاب السباق بالخيل ان الخيل قبل ان يدخل السباق بمدده يعلفه صاحبه بطريقه معينه ثم يمنع عنه الطعام والشراب ايضا مدة معينة ويعرضه لبيئة بشكل معين حيث يعرضه الحرارة يغطيه بشكل معين طريقة معروفة عندهم حتى يخف ما في بدنه من شحن سيكون استفادة من العالم وذهب شحمه ليكون رشيق يعني يعمل له رجيم باللغه المعاصره بس تخسيس يعني بشكل معروف عندهم هذا ثم التنظيف الخليه المدمره تبقى اقوى واسرع فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم امدا من ثنيه الوداع الى الحفياء فيما اذكر وفله لم تضمر ضرب لها ابدا امدا من ثنيه الوداع إلى مسجد بني زريق هذه المسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والمسافة الثانية كانت ميلاً واحداً الخيل التي لم تضمر إلى الخيل السمينة التي لم تضمر طبعاً بتتعب بسرعة فجعلنا صلى الله عليه وسلم أمداً ميلاً واحداً كذلك الخيل القرح التي هي قديمة عتيقة مش عجوز لا أصبحت لها خبرة أو مرنة على الجري فأصبحت لها خبرة في الجري غير الخيل حديثة التي ليست لها تلك الخبرة فكان صلى الله عليه وسلم يجعل لهذه أمدا ولهذه أمد فهذا حصل في جميع صلى الله عليه وسلم فيجعل أمد ويحدد مسافة ويحدد غاية ينتهى إليها لأن قد تحدد مسافة ينتحدد غاية وينفعش يعني رش خمسة ميل تسكت خمسة ميل هذه مسافة تكن الغايه منين لمنين مش اي 500 في اي اتجاه لا كان اتجاه واحد محدد معروف الغايه التي ينتهي اليها معروف اما في الجمل يحدد قدر الاصابه ويحدد الصفه وعدد الرشق يعني مثلا يقول احنا هنبني 10 اسهم اللي يجيب سبعة من عشرة يأخذ سبعة واللي ينزل عن سبعة ما دوش حاجة طيب ما يجيب سبعة من عشرة الغرض موجود الغرض له طرف وله وسط وقد يجعلونه دوايس سبعة من عشرة في مثلا في الوسط في الدائرة الثانية وفي الدائرة الثالثة لا بد هذا يحدد طيب قدر الاصابه تخرق الغرب ولا تصيبه وتثقب ان قد تصيب فتثقب ثقب ثم تثقب طيب اللي تثقب تكون اقوى من اللي تسقط ولا اللي تسقط اقوى تثبت اقوى فاللي تخرق وتتجاوز اقوى واقوى سيحدد كل هذا بالاتفاق ثم اللي اتفق عليه تكون الجائزه على ما اتفقوا عليه قالوا لا بد من تحديد المسافه وبيان الغايه وقدر الاصابه وسقطتها وعدد الرشق وانما تكون المسابقه في الرامي على الاصابه لا على البعد بعد يكون في الخيل كما سمعتم المسابقات المعاصره في بعض المسابقات قد تغفر على الناس وهو لا ينتبه بعض الشركات فنادق شركات سياحية شركات طيران شركات اتصالات تعطي نقاط على عدد مرات السفر على عدد مرات الاتصال على قدر الاتصال تعطيك ايه ما يسمى بالنقاط واذا حصلت قدر معين من النقاط يدوه لك مثلا جاء إذا جاء لك تذكر الطيران أو يجي لك بقائة أكثر في الصلاة موجود أم شو موجود؟ موجود حاجة من دي شمال؟ موجود تعرف حاجة منها محددة؟ حاجة يعرف حاجة منها محددة جماعة؟ أه أبداً تتكلم محددة تجاهد مجموعة المعينة بجمع يصبح عليك كتابة شرية من المتبع المجموعة؟ طيب أدى صورة لصورة المسابق تحتاج تحريف تشوفها جائزة واللي غير جائزة ومثالة النقاط هذه موجودة موجودة بكثرة في كثير من الشركات طيب الآن السبق أحكامه ليست مشكلة المشكلة كثير في المسابقات في المعاصر من هنا لغاية مربع إن شاء الله تعالى نتواصل اي مسابقه تعرف اي صوره من صور الترويج السلعي سواء كانت كارت داخل بيبسي ولا اللي بتكتبه تحت كده في الغطاء خدت كوره ما اعرفش ايه اي حاجه من صور الترويج السلعي ربع جنيه جوه المستشفيات مش عارف كل هذه الاشياء احاول قدر الطاقه تجمع ما تقتس عليه منها علشان ان شاء الله الماتن القادم قد يكون كله بالنسبه للفق في المسابقات المعاصره لشده الحاجه الى ذلك الاتصالات اللي هي مكلفه رسائل الجوال اللي هي غير معتاده في السعر اللي هي اربع ارقام او خمسه تتصل عليها لاقي خصم خصم 5 جنيه او 10 جنيه خصم كام ها الى اخره بيت الاتصال احيانا الاتصال احيانا الى 5 جنيهات او 10 ها فانتبه حاولوا تجمعوا هذه الاشياء في شده الحاجه الى معرفه الحكم في مثل هذه الامور وعلى الاقل انك تنصح الناس وتعرفهم حتى لا يشتركوا فيما لا يجوز ويشتركوا فيما يجوز اشتراكا مكتفي اليوم بهذا القدر هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم محمد زكريا